احرص على ما ينفعك واستعين بالله وقد يكون الإنسان حريصا على ما ينفعه مستعينا بالله ولكنه عاجز خذ مثالا طالب العلم تعرض له المسألة تستوجب البحث فاذهب إلى كتابه لينظر فتستهويه مسألة تفضي إلى مسألة يضيع الوقت بذلك وينسى مطلوبة ولا يحصل شيئا لو أنك تبحث عن ترجمة لصحابي في الإصابة مثلا فذهبت فنظرت فانتقل النظر فضللت كالفراشة تنتقلها هنا وهنالك ثم تنسى مطلوبك ضيعت وقتك ولم تحصل علما منظما لأنك لم تحرص على ما ينفعك مستعينا بالله من غير عدس هذا عدس وأيضا كثير من طلاب العلم يقبل على علم فيمضي فيه شوطا ثم ياتيه هاجس من ملل وياتيه نازع من أمل وأنه كالأئمة المتقدمين حفظا ودرسا وجلدا وصبرا فيدع هذا العلم منتقلا إلى سواه لا يحصل شيئا إن أردت أن تكون أديبا فقرا في كل شيء وإن أردت أن تكون عالما فركز على شيء وشيء واحد في وقت واحد وجميع الأشياء في جميع الأوقات فان في الملل جانبا ودعه الأمله للأمور محيطا وشاملا ولكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما أمرك النبي ونهات صلى الله عليه وعلى آله وسلم